50 languages 86 86 شوبچان بلچو ساشر اسئله <تصفيق> ايّة ربطة عنق قد لبست؟ ايّة ربطة عنق قد لبست؟ سيدفة ماشين بشافغار ايّة سيّارة قد اشتريت؟ ايّة سيّارة قد اشتريت؟ سيدفة غزيت وزجت خغر ايّة جريدة قد اشتركت بها ايّة جريدة؟ قد اشتركت بها ختاش لغر من رأيت؟ من رأيت؟ ختاش رزق جعر من قابلت؟ من قابلت؟ ختاقش اجغر من الذي تعرفت عليه؟ من الذي تعرفت عليه؟ الس ق متى نهضت من النوم متى نهظت من النوم س زش متى بدأت متى بدأت الس زش خغر متهيت متى انتهيت؟ سدا اوقز لماذا استيقظت لماذا استيقظت سدان چلي غاجي وز چخوغور لماذا اصبحت مدرسا لماذا اصبحت مدرسا سدا تاكسي زچو بتغور لماذا اخذت سياره لماذا أخذت سيارة أجررى؟ ت ش؟ من أين أتيت؟ من أين أتيت تد ش إلى أين ذهب؟ إ أين ذهب ت ششيئ أين كنت أين كنت؟ خط وزدي أغر من ساعدت من ساعدت خط وزفتخغار الى من كتبت الى من كتبت من جاوبت من جاوبت